أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتابا حكمت آياته ثم فصلت من لذن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وَإِن تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَأْتِ كُلُّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَيُنذِرْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَغْفِرُوا منه.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 وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِنْ حَرَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولَنَّ مَا يَحْفَظُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَسْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَذَقْنَا لِإِنْسَانٍ مِنَّا ثم ثُمَّ نَزَعْنَاهَا منه إنه لا لَيَأُوسٌ كَافِرٌ وَلَئِن نَّذَقْنَا نَعْمَاءَ بَعْدَ ذَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مَبْقِيٌّ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولَ لَوْلَا لَمَّا لولا إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولوا افترى قل فاتوا بعشر سهر مثلهم مفتريات واذعوا من استتعتم من دون الله كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا الله فلا أنتم مسلمون. ما كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أن نوفي إليهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفما كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَعِذَّبُهُ فَلَا تَكُو فِي مِلْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّ الْحَقَّ مِن رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن أَظْلَم مِمَن يَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبَ أُلَاء يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُنَ أَشْهَادُهَا أُلَاء الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى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 أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم نخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأسم والبصير والسميع هل يستبيع لمثله أفلا تذكرون <تصفيق> ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوه إلا الله إني أخف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم الرأي أرازلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نذنكم كاذبي قال يا قوم أريتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن لزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا سنكم عليه ما لا ان اجل الا ان الله وما انا بضار ذي الذي امنوا انهم ملتقو ربهم قَوْمًا تَجْهَلُونَ قوما تجهلون ويا قوم من يسرني من الله ان ترتم ما فلا تذكرون ولا قل لك عندي خزائن الله ولا أعلم ولا ملك فَرَاْقُولُ الَّذِينَ تَزَرِيَ عُيُونُكُمْ لَن يُعْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ فَرْتَنِ جِدَالًا نَّفَعَتِنَا بِمَا تَأْذُنُ أَعْيُنُكَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَعْتَكِيكُم بِمَا إن شَاءَ وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أنا صح إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إني افتريتم فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا ما قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ كُلَّمَا كل مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مَّسَّرُوهُ سَخِرُوا مِنْهُ قَالُوا تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِي عَذَابًا عذاب نُّقَيًّا حتى إذا جاء أمرنا فَرَتْنَا النور قُلْ احْمِلْ فيها من كُلَّنْ زوجين اثنين وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَيَتَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا ابن يركب معنا ولا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 ونأذى نوح ربا فقال رَبِّ إن ابني من أهلي وإن وعذك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني يعذك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي قِيلَ يَا نوح بيط بسلام مِنَّا وبركات عليك وَعَلَى أُمَمٍ من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم عَذَابٌ عذاب عليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين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 قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما, وما نحن بتاركي آليتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول لا اعتروك بعض آليتنا بسوء قال إني يشهد الله وشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على سراط مستقيم فإن تولوا فقذ بلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تذرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما أمرنا نجيناه ذو الذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وترعادوا ونجحذوا بآيات ربه وعسى رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد ويتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا أبعدا لعاده قوم هود وإلى ثمود أخوهم صالحا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره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 قال يا قوم يا من كنت على بينة من ربي وأتاني من رحمة فمن ينصرني فمن ينصرني من الله إن عصيت فما تزيدونني غير تخسير فيا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فأخذكم عذاب قريب فقالوا فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جِئْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِ الدِّينِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَلَّمْ يَعْنَوْنَ فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا بِعَبْدِهِمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ ولا قَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْمُشْرَقَةِ قَالُوا سَلَامَةَ قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَنَ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ فَلَمَّا رَأَيْنَ دِهَمْ لَا تَسِينَ من كِرَهُ قالوا مِنْ تخف قَالُوا لَا تَخَافِ إِنَّا وَلْسِنَّا إلَى قَمِلُتْ وَأَمْرَتُ قَائِمَةٌ فَذَحِكَ فَبَشَرْنَا بِصْحَاقَ وَم قال يا ميلتة ألد أنا عجوز ولا ذاب عني شيء قا إن ذال شيء عجيب قالوا وتعجبنا من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم على البيت إنه حميد مجيد فلما ذاب عن إبراهيم الرع جاءته البشرة يجادلنا في قومه إن إبراهيم لحليم أوهام نيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم أتي معذب غير مردود ولما جاءت رسلنا لو تنسي به وذاق ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قمها هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أبآمي إلى ركني شديد قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يسلوا إليك فاسري بأهلك بقطع من الليل ولا ولا يلتفت منكم أحد إلا أمرتك إنه مصيبها ما أصابهم إنما وعيدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها صافلها وامترنا عليها حجارة من سجيل ممدود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مذنى أخوان شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره وَلَا تَنْقُسُوا الْمِكَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٌ وَيَا قَوْمِ أَنْفُوا الْمِكَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا الْنَاسَ شِيَاهٌ وَلَا تَعْفَهُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بقية الله خير لكم إن كنتم مؤ قالوا يا شعيب سلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد أباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك أنت الحليم الرشيد قال يا قوم يريتم كنت على بينة من ربي ورزقني, ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفك إلى ما أنهاك عن إن أريد إلا الإصلاح ما وما توفيقي إلا بالله عليه توكلتم إليه أنيب ويا قوم لا يجمن لكم شقاقيا يصيبكم مثل ما سابق قوم نوحنا قوم هود أو قوم صالح وما قوم نوت منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قومي رهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه ورائكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قومي عملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نتجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمته منا واخذت الذين ظلموا الصحة فاصبحوا في ديار جاثمين كلام فيها ألا بد لمدين كما بعيدة ثمود ولقد أرسلنا موسى برياتنا وسلطان مبين إلى في العون وملئه فاتبعوا أمر في العون فما أمر في العون برشيد يختم قَوْمَ يوم القيامة فور ذهم النار وبيس الورد المورود ويتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بسرفت المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك من الله وحصيد وما ظلمناه ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلياتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما, لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ وَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لِلنَّاسِ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا آخِرَتُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَئِذٍ لَّا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَمُسَّاعِدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فيها زفير وشهيق خالدنا فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدنا فيها ما ضامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوذ فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد أباهم من قبل وإن لم وفوهم نصيبه غير منقوص وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ ولو لا كَلِمَةٌ سَمِعَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلَّ أُمَّةٍ لَمَّا لما لا رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون واقم الصلاة ترى النهار واقم الصلاة ترى النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يظهرن السيئات ذلك ذكر للذاكرين وأصبر فإن, الله. واصبر فإن الله لا يضيع أجل المحسنين فلولا كان من القرون من قبل كل بقية ينهون عن الفساد في الأرض عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترف فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك لألك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولم شاء ربك واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة رب كلام لأن نجها من الجنة والناس يجمعين وكلنا نقص عليك من أمباء من أمباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاك في هذه الحق ومعذة وذكرى للمؤمنين وقل الذين لا يؤمنون عملوا على ما كانتكم إن عاملون وانتذرون إن ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الأمر يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم افلم ترا الكتاب المبين ان انزلنا قرانا عربيا لانكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القسس بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف اليابي به يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتم لساجدين قال يا ابني لا تقصص رعياك على إخوتك فيكيدوا لك كذا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحادث ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوبك ما تم على بويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات لسائن إِذْ قَالُوا لَنْ يُسْفُ وَأَخُوْا حَبُّ إِلَى أَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنَ عُصْبَةٍ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ظَلَالٍ مُّبِينٍ اقتلوا يوسف واطرحوا أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعضه قوما صالحين قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُ لَا تَغْتُلُوا يُسْفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِيَةِ تَقِنُوا بَعْذُ سَي قالوا يا أبانا ما لك لا تمنع على يصف وإنا له لناصحون أرسلوا معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهب به وأخافا يأكل الذئب وعاتوا عنه غافلون قالوا لينك له الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذابوا به وأجمعوا يجعلوه في غيابة الجب ووحينا إلي لتنبي أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكلوا الذب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصهم بدم كذب قال بل سونت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تسفون وجاءت سيارة فأرسلوا وردهم فأذرى ذلوه قال يا بشر هذا غلام وسرهم بضاعة والله عليم بما يعملون بشرهم بثمن بغس دراهما معدودة فكانوا فيه من الزاهدين فقال الذي اشتراه من مصر لامرأة يكرم مفاه عسائي فعناه نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليصف في الأرض ولنعلمه من تأوين الأحادث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ شده وارتنا حكمه وعلمه.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 واستمق الباب وقدت قَمِيصَهُ من دبري وألفا يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء مَنْ أَرَادَ بأهلك سوءا إلا أن يشنعوا عذاب أليم قال هي أراودتني عن نفسي وشهدت شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبلها فصدقت, فصدقت هو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبريا فكذبت هو من الصادقين فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ وَقَالَتِ النِّسْوَةُ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ عَزِيزٌ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ظلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكا وآتت كل واحدة منهن السكين وقالت خروج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعزم ولئن لم يفعل ما أمره لئسنا ولا يكون من الصاغرين. قال رب السجن حبي لي مما يدعون إليه وإلا تصرف عنك كذاه الناصب إليه وكم من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنك كذاه النّ. إنه هو السميع العليم. ثم بذلهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجّننه حتى حين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 إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمِيَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ مَا تَبِعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنُشْرِكَ أن بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَرَأَيْتُمَا مِنْ أَنْ تُخْرِجَا مِنْ سِجْنِكُمَا القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أن تواباكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيوم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما حدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتاك الطير من رأسه قل الأمر الذي فيه تستفتيا وقال للذي ظن أنه ناجٍ منهم اذكرني عند ربك فانسى الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف سبع عجاف وسبعة سمبلات خضر يا أيها الملأ أفطوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاف أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعض أمة أنا أنبئكم بتأويله فارسلون يوسف أيها الصديق أفتنى في سبع بقرات سمان يأكلهن, سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابيصات العلي لعلي يرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم ياتي من بعد ذلك السبع شداد يأكل ما قدمت لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم ياتي من بعد ذلك عام في غاث النص وفي يعصرون فقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي قد تعنيد يهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبك إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حسحس حس الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذَٰلِكَ الْيَعْلَمَ أَنِّي Her çeşit Kur'an-ı Kerim, hatmi ı Meri, Şerif, Vaaz, İlahi ve her türlü kaset isteklerinizi Özbek kasetçilikten temin edebilirsiniz. Adres Balıklı Göl Caddesi Akarbaşı Dediş Kat 1 No 20 Şube Dergahçı Dergah Çarşısı Telefon 215-2679-216-1699 Özbek Kasetçilik İslami Kitap ve Malzemeler Sarayı